قُلْ تَجِئْتَ بِآيَةٍ فَأْتِ بِهَا إِن كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ فَأَلْقَى عَصَاهُ فَإِذَا هِيَ ثُعْبَانٌ مُبِينٌ وَنَزَعَ يَدَهُ فَإِذَا هِيَ بَيْضَاءُ انا من قوم فرعون ان هذا ساحر عليم يريد ان يخرجكم من ارضكم فانا ذا تأمرون قالوا ارجي واطهوا وارسل في المدائن وإن حاشرين يأتوك بكل ساحر عليم وجاء السحرة فرحون قالوا إن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين قال نعم وإنكم لمن المقربين قَالُوا يَا مُوسَىٰ إِنَّمَا أَنْتَ ٱلْقَيُّ وَإِنَّ مَا نَكُونُ نَحْنُ ٱلْمُلْقِينَ قَالُوا نَلْقُوَ فَلَمَّا أَلْقَوْا شَهِرُوا أَعْيُنَ ٱلنَّاسِ وَٱسْتَرْهَبُوهُمْ وَجَا بِشَرٍّ عَظِيمٍ وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَى أَنْ أَلْقِ عَصَاكَ فَإِذَا هِيَ تَلْقَفُ مَا يَأْفِكُونَ سَوَقَعَ الْحَقُّ وَبَطَلَ مَا كَانُوا يَحْمِلُونَ فَغُلِبُوا هُنَالِكَ وَانقَلَبُوا صَاغِرِينَ وَأُلْقِيَ السَّحَاقَةُ سَاجِدِينَ